كذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل وَسَرَ الضَّ وَعَمَلَ قُم وَرَسُُهُثَُّ تُرَدُّونَ إِلَعَِ مِْ الغَ بِشَّذَذَتِ فَيونَ بِأُقُ بِمَاكُ تُم لهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضى وَعَنْهُمْ فَإِنْ تَرَبَّضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ مِن قَوْمٍ فَاسِقِينَ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِّيمٌ Allah